عطشان يا خال أبو زيد شد حيلك يا يونس العطش قتلنا يا خال خلاص يا مرعي هانت قربنا على تونس يا خوفي تونس تكون بعيدة يا خال تونس جريبة بابها في الايد اتشجعوا يا ولاد. ما بعد الشدة إلا الفرج. سيرين من الصعيد في أعالي مصر إلى هنا خمسين يوم بلا لياليه. ما بقى على تونس غير يوم ولا يومين. تعالوا نقعد في الظل. وين الظل؟ <مهت>. ورا هذي الربوة يا يونس. هل ترى نلقى قدامنا في الطريق بيار يا خال؟ يوجد والله أعلم. الرومان يا ولدي حفروا الآبار من مطروح إلى تونس الغرب وكان هذا الطريق الطويل مليان بالشجر والنخيل وسبحان مغير الأحوال نبات هنا يا خال حتى نستريح مليح وظل في الصباح نوصل إلى تونس شوفوا شوفوا هاوز العراق في السمن يا طرمين جاي وين رايح يا خال بيجي لهذا المكان وز العراق؟ في كل مكان يوجد هذا الوز الدنيا كلها ملكه يتنقل كما يريد في الصيف يرحل للبلاد الباردة وفي الشتاء يعود للبلاد الحارة يونس قول يا يونس قول هون علينا يا يونس كاتب على جبهة السماء راجع بلادك فيها ناو سرور راجع بلادك فيها ناو سرور راجع بلادك فيها ناو سرور إن رحت للجزء أحمل سلامي إلى أهلنا ويكون مشكور إلى أهلنا ويكون مش أخلم على حسن الهلالي أبو علي اللي على وجهه يلوح النور إلي على وجهه يلوح النور إلي على وجهه يلوح النور ويقول إخواتك وخلق سلامي جميعهم على البلاي صبو جميع. سلم على الجزية العجيلة ويقول لها أخوك يونس طالع ومنصور أخوك يونس طالع ومنصور أخوك يونس طالع ومنصور إذا وصل الخير في أرض تونس بدل خيامكم